طاسين تلك ايات قران وكتاب من مدين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويعطون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم عنهون اولئك الذين لهم سوء العذاب اولئك الذين لا فَالْآخِرَةُ هِيَ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ وَإِنَّ كُنْتَ لَنَقًّا الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار أن بورك من في النار ومن حولها سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ بِأَمْنٍ أَمِنْ نَائِرٍ سُو فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ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 وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورثنا مما ندون ود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء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 ساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من طودها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا وأن أعني صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغايب لأعذبننه عذاباً شديداً أو لأذبحن له أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث وين ربعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين انني وجدت رؤاتا تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَنْ لَا يَسْدُدُونِ اللَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعَلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعَلِنُونَ الله لا أعلم هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ حَضِيم قَالَ سَنُنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي يا كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تدعن علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت انت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن ان قوه وان باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين والامر اليك فانظري ماذا تأمرين قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها واجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون وانني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجون المرسلين فلما جاء سُنَيْمًا نَقَال أتُمُ الدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا فَادِلَةً وَهُمْ صاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ الْعَفْرِيتُ به قبل ان تقوم مما قامك واني عليهن قوي امين قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رااه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي ولي كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون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 قيل لها دخن الصرش فلما راتهم حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح منرد من قوارير قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين قد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن عبد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون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 قَالُوا تَقاسموا بالله لنبيته واهله ثم لنقولن ان لوليه ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك اهله واننا صادقون ومكروا مكروا ومكرنا مكروا وهم لا يشون فانظر كيف كان عاقبه مكرهم ان ند نرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم ينعمون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 مَن أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل نوح من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأن جاءناه وأهل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 يريكون ام من خلق السماوات والارض وانزلنكم من السماء ماء فانبتنا به حدايق ذات بهجه ما كان لكم ما كان لكم ان تنبتوا شجرها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 بل اكثرهم لا يعلمون ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء او يجعلكم ويجعلكم خلفاء الارض الالهه مع الله قليلا ما تذكرون ام ومن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الزياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أم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 لا يحيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل اذارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمود وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ عُدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا حَصْبٌ إِنْ هَذَا انظُر كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 سَمَاءٍ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي أَكْثَرُ الَّذِينَ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ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 إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم داما من الأرض تكلمهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا منها يَذُمُّ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُون حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالُوا أَكَذَّبْتَ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا فَنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَ فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوما فخف الصور ويوما فخف الصور في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحابة صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون من جا ابي الحسن فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون ومن